إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق Terima kasih kerana